خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّا عَرَضْنَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يوم القيامه حمل في الصور يوم في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 111. فخ فخف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتموا إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ نَسْفًا يَوْمَئِذِ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِيَ لَا عِوَجَنَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا يَذَرُ وَقْعًا صَفَصَفَ لَا تَرَى فِيهَا وَجْهٌ وَلَا امْتَ يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَ وَخَشِيَتِ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن بذل له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وَأَنْتَ لِلْوَجُوهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَقَدْ مَنْ حَمَلَ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 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله أكبر